وَتَرَا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الظُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِينَ ما الغيام؟ ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.